ولقد آتينا موسى تسعة آيات بجِنات فسأَلَبَنِ إسْرَائِيلَ إذْجَأَهُمْ إذْجَأَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا يَا مُوسَى مَسْحُرٌ قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأرى استفزهم من الأرض فأورقناه ومَمَعه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء بعد الآخرة فإذا جاء cehennemi bekküm fifa.